إليك ي ربك من ان الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصادقون والنصارى من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر وعمل صالحا فلا خوف عليهم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 يقتلون. وحسبوا ان لا تكون ف ت ن ة ف ع ن و ص ل و ا ثم تاب الله عليهم ثم ع ن و ص ل و ا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا م و ربي و ع ه ا ل ل ه ر ن ا ب ل ه ع ل ي ه ا للعلوم و ا ل ا وما ل ا ل م ي ه كفر الذين ا ق ل و ا إن س و ل ه النابلسي وما للعلوم ي ن ا ع ا ل ن ي ا س ل ا م ن ه م عذابا افلا يتوبون إ الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ك انظر يكلا الطعام من كيف نغير لهم ا ل آ ي ا ت ثم انظروا ان يفكوا قل اتعودون من دون الله ما لا يملك لكم ضره ولا نفع والله هو السميع العلم ي يا أهل ا ل ك ت ا ب ل ا ت ي ل و في د ي ن ك م غير ا ل ح ا و ل ا تتبعوا م ي ه ذلك ب م ا ع ص و ا و ك ا ا ن و ي ع ت د و ن ك النابلسي ن و ا ا ي ت ه و ن عنهم كدر ما كانوا ف ع ل و ن منهم ترى كبيرا ي ت و ل و ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل ب ئ س م ا ق د م ت ل ه م أن سفد ا ل ل ل ه ع ي س م وفي ا ل ع ذ الله ب هم خ ا د و و ن و كانوا يؤمنون ا ب ل ل و ا ل ن ب ي وما أ ن ز ل إليهم ل اتخذهم و ى لتجدن الناس وتل للذين أشد عناوة آ م ن و ا ا ل ي ه و د ا ل ي ه و و د النابلسي ذ ي أ ش ر ك و ولتجدن أ ق ر ه م للعلوم ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إنا ن م ي ه ذلك ب أ ن منهم ف السلسين و ربانا و أ ن ه م لا ي س ت ك ر و ن و إ ذ ا سمعوا ما أ ن ز ل الى الرسول ترى ا ع ي ه م تفيض ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا ت ح ت ه ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل د ي ن فيها و ذ ل ك ج ز ا ء ا ل م ح س ي ن و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وكذبوا